بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا حديث تلين له القلوب وترتبذ به الأسمع وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو حديث عن القرآن لا شك أن أفضل ما يشغل به المسلم وقته القرآن تعلما وتعليما قراءة وحفظة تلاوة وتجويدة تدبرا وتفسيرا وكيف لا يكون ذلك كذلك وفي ذلك العز في الدنيا والآخرة والنصوص في هذا كثيرة متكاثرة أذكر طرفا منها فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقال له اقرأ وارقأ ويزاد بكل آية حسنة رواه بهذا اللفظ الترمذي وحسنه الألباني وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها رواه أبو داود والترمذي وقال الألباني حسن صحيح صاحب القرآن صاحب الإكرام يوم القيامة صاحب المقامات والمنازل العالية في الجنة يقال له اقرأ وارتقي ارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا بمقدار ما كان يرتل في الدنيا تكون منزلته في الجنة الله أكبر ما أعظمها من كرامة وجاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطله الله أكبر ما أعظم هذا رواه مسلم في الصحيح كرامات فوق كرامات لأهل القرآن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة ولا سيما إذا كان صاحبه من أهل الليل ومنعه القرآن نوم الليل فكان يقوم الليل متهجداً لربه سبحانه وتعالى على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة البقرة وآل عمران خير وبركة فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة وما أحوج الإنسان في ذاك المقام لهذه المحاجة وقراءة سورة البقرة كلها بركة فقراءتها بركة وتركها حسرة ومن فضلها وخيرها وعظيم بركتها أن السحرة لا تستطيعها فهي قامعة للسحرة والسحر دافعة لشره بإذن الله سبحانه وتعالى وجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران متفق عليه فالذي يقرأ القرآن وهو حافظ له متقن له ولا يمكن أن تكون حافظا للقرآن متقنا إلا إذا كنت متعاهدا من غفل عن القرآن وعن تعاهد القرآن أو شكأن يذهب منه وعنه فمن كان يقرأ القرآن وهو حافظ له فإن منزلته مع السفرة الكرام القرآن والذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده ولا يهجره ولكنه ليس حافظا له وقراءته عليه شديد شديده ويتعتع فيه فله أجران وجاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذه شهادة هي أصدق شهادة من من من أصدق البشر وأكرمهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحد نوح شهادة لأهل القرآن بأنهم خير أمة ولد عدنان صلى الله عليه وسلم ووالله لا لنشهد أن حملة القرآن بحق هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من فاتته الصحبة وفاتته خيرية الصحبة التي هي صفة خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن له في الخيرية نصيبا بأن يكون من أهل القرآن معلما ومتعلما فيا من تعلم القرآن اثبت واصبر على ما تلقى من تعب في التلقين والتعليم وقد تجد زهدا من الناس فيك وقد تجد أناسا يضحكون عليك صبرا صبرا وثباتا ثباتا فإن هذه هي الخيرية التي شهد بها محمد صلى الله عليه وسلم ويا من تتعلم القرآن الصبر الصبر والثبات الثبات ولا تعجل وهب أنك لا تحفظ سريعا يكفيك أنك متعلم للقرآن تصبر ولو قضيت في ذلك سنين فإنك في خيرية ما دمت تتعلم القرآن وجاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق بطحان والعقيق واديان يجري فيهم السيل في المدينة أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوما عظيمتي كبيرتي سمينتي في غير إثم ولا قطع رحم قال فقلنا يا رسول الله نحب ذلك قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلموا أو يقرأوا أو يعلموا آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل رواه مسلم في الصحيح إذا غدى المسلم إلى مجلس يتعلم فيه القرآن أو يعلم فيه القرآن فإن الآية الواحدة خير له من أن يكتسب ناقة كوما سمينة وهذا خير ما للعرب فإذا زاد إلى آيتين كان ذلك خيرا خير له من ناقتين فإذا زاد إلى ثلاث كان ذلك خيرا له من ثلاث وهكذا كلما زادا كلما كان ذلك خيرا له الله أكبر أيها الأحبة أهل القرآن هم أهل الله عز وجل يعظمون كلامه ويتلون كلامه سبحانه وتعالى وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله منهم فقال صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن أهل الله وخاصته رواه الإمام أحمد وابن ماجه وقال الألباني صحيح الله أكبر يا عبد الله الله أكبر يا أمة الله إذا اختارك الله لأن تكون من أهله لأن تكون من خاصته إنها والله للمنزلة إنها والله للفوز إنها والله لخير من متاع الدنيا كله وجاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن مشفع وماحل مصدق أي أنه يدافع عن صاحبه ويشهد لصاحبه من جعله إمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار نعوذ بالله من النار غواه بن حبان وصحح وصححه الألباني ما أعظم المنازل وما أعظم البركات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا لكن نقتصر على شيء منها من باب تحريك القلوب إلى كلام الله سبحانه وتعالى وأحسن الناس قراءة للقرآن من أخلص لله وخالط ذلك قلبه فخشع عند تلاوة القرآن فكان يقرأ قراءة المتقين الخائفين من الله عز وجل وقد جاء عن جابر رضي الله عنه عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله رواه ابن ماجة وصحاحه الألبان إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن يعني قراءة للقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله أي أنه ظهر في صوته الخشوع والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى وهذا خشوع الصادقين الذي بني على الإخلاص وعلى تدبر القرآن حتى أثر في القلب واعلم يا عبد الله يا من اشتغلت بالقرآن أنه كلما غفل الناس عن القرآن زاد أجرك إن اشتغلت بالقرآن فإن اشتغال العبد بالطاعة حيث يغفل عنها الناس مما يزيد الأجر فيها فإياك أن يؤثر فيك انصراف الناس عن القرآن وعن تعلمه وتعليمه بل إذا رأيت هذا فزد خيرا وزد ذكرا وأكثر من تعلم القرآن وتعليمه وتلاوته وحفظه وجود وأحسن وما أحوج القراء إلى الإخلاص والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا بعنايتكم بالقرآن وباستقامتكم على دين الله عز وجل لكن إن أخذتم يمينا أو شمالا في قصدكم في استقامتكم في عملكم فقد ضللتم ضلالا بعيدا لأن الحجة قائمة عليكم وإذا كان ذلك كما تقدم فإن, فإن الاعتناء بالقرآن من أشرف العبادات والعبادة حتى تصح لابد فيها من الإخلاص لله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن أشرك في النية مع الله شيئا وكله الله إلى ذلك الشيء وتركه إلى ذلك الشيء فقد جاء عن الضحاك النقيس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء رواه البزار والبيهقي وقال العلبان صحيح لغيره إياك يا قارئ القرآن أن تقرأ القرآن من أجل أن تلقب بالألقاب وأن يقال عنك القارئ أو نحو ذلك فإن هذا من أخطر الأمور جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه فذكر ثلاثة منهم قال ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها عرفه نعمة ألم أيسر لك أن تقرأ القرآن ألم أيسر لك من يعلمك القرآن ألم ألم ألم فعرفها لا استطيع أن ينكرها قال فما عملت فيها وهذا هو السؤال قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن أي أخلصت لك قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو آلم وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار نعوذ بالله نعوذ بالله الذي يقرأ القرآن ويرتل القرآن من أجل أن يقال هو قارئ ويحمد عند الناس ويمدح من الناس هذا قصده هذا هدفه من أول من تسعر بهم النقر عيادا بالله من سوء الحال وإياك يا قارئ القرآن أن تسمع بالقرآن إياك أن تتلو القرآن من أجل أن يمدحك الناس فقد جاء في حديث جند ابن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به متفق عليه وإياك يا قارئ القرآن أن تتعلم العلم من أجل أن تنال منزلة في الدنيا أو من أجل أن تنال عرضا من أعراض الدنيا وأن يكون هذا الهدف الأسمى والأعلى لك أن تنال عرضا من أعراض الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله وأشرف العلوم التي يبتغى بها وجه الله العلوم المتعلقة بالقرآن فمن تعلم القرآن أو علم القرآن لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة لم يجد ريح الجنة يوم القيامة فإياك يا صاحب القرآن يا من وفقك الله للاهتمام بالقرآن إياك أن يكون قصدك الأول الذي يحركك أعراض الدنيا وإنما ليكون قصدك أن ترضي الله سبحانه وتعالى وأن تنال الخير والأجر من الله سبحانه وتعالى وإياك يا عبد الله أن تتعلم القرآن من أجل أن تمشي مع القراء أو من أجل أن تغلب السفهاء أو من أجل أن تباهي العلماء أو من أجل أن يجعل لك مكان ومقام ومجلس في الدنيا فقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار طواه الترمذي وقال الألبان صحيح لغيره وأشرف العلم القرآن فمن تعلم القرآن ليجاري به العلماء ويكون مع العلماء وليماري السفهاء والجهل وليغلبهم ويصرف به وجوه الناس إليه فالتفتون إليه القارئ الفلاني هذا قارئ القرآن هذا معلم القرآن هذا قصده أدخله الله النار قال العلماء هذه الجملة إما خبر بأن يدخله الله النار وإما دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يدخله الله النار وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلم ولا لتماروا به السفهة ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار هذا الحديث العظيم فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم عن أن يتعلم العلم ورأسه القرآن من أجل مباهات العلماء أو مؤهرات السفهاء وغلبتهم أو تخير المجالس بحيث يكون للإنسان صدر المجلس وبيان أن من يفعل ذلك فإن جزاءه النار والعياذ بالله وهذا الحديث رواه ابن ماجه ابن حبان وقال الألباني صحيح لغيره فالله الله يا أهل القرآن الله الله في الإخلاص فإن جاءكم خير من أمور الدنيا من وراء القرآن فذاك فضل الله ولا يضركم ولا ينقص أجركم لكن إياكم أن تجعلوا ذلك قصدكم وأن يكون ذلك المحرك لكم في تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن أحبتي في الله إن المنزلة العالية الشريفة الرفيعة التي جعلها الله عز وجل لأهل القرآن تجعل المسلم يجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يخلص لله عز وجل في عنايته بالقرآن وحتى يقصد بشأنه كله مع القرآن وجه الله سبحانه وتعالى ولا شك أن من أخلص لله عز وجل أتته الدنيا وهي راغمة فمن كانت الآخرة همة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من اتقى الله جعل الله له من مضايق الدنيا مخارجا عظيمة وجعل له من الرزق نصيبا وافرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فلا تحسبن أن الله يضيعك إن أخلصت له في عنايتك بالقرآن بل ذاك جماع الخير كله يجمع لك خير الدنيا والآخرة وتكون من أهل الله وخاصة ويسبغ الله عليك نعمة في الدنيا والآخرة فالله الله أحبتي في الله في الإخلاص في العناية بالقرآن الكريم علينا أن نعتني بالقرآن وإنه من أسف أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يعتني بالقرآن ويقول ليس عندي وقت بينما عنده وقت كثير للهواتف وأمور الدنيا وغير ذلك وهذا والله من الخسراء فالله الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الله الله في الاخلاص عند العناية في القرآن أسأل الله عز وجل أن يوفق كل من يعمل عملا لخدمة القرآن وللعناية في القرآن مخلصاً, مخلصا للرحمن متبعا لسنة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل من الجميع هذا ما تيسر طرحه في النصف ساعة التي حددت لي الله الجميع خيرا ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على نبينا وسلم وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته